هاي الكلمات ايش لهم مؤلمون <تصفيق> يا ابن ومين قولانا طفلة فقدناها تعريفة غتيب لو يا من جديا وعلى خدها دمع اغايس شباب الخيام الخيام يا ما ولا هو على يلا اراسه تهوي يا لا يخانا ولا ناختبئ تنادي يا سناق جو مدوري يا راحوا قلبنا طلعنا ala nujum wa mala'ikah tanuha bi yawm شفتهم يا الولي ميتين واحد حابن الثاني الكمي الخما المحروق جبتهم يا عديل الروح جبتهم يا عديل الروح ومجت عيلتك يا حسير كلها بالبچو والنار مش يا يا تالا مشاحن الخما وحنين يا من سلبوا علي تمننا تندوا من له لو هن حاله يا شمر لا شم الله يرحمك يا موسى تمننا يا تيد من لا يا الله الحاله كم يوم 11 يوم الشو ليتنا طول جنايس كون على الغبران وجتنا النوم مهزولا وحادينا يصيح نشيل يصيح نشيل ما تقل لي يا اخوي اشنون هالشيء ادور للحريم استور لو تركي يقولها البيت الحملون